صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة وفرضناها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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجندوهم فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا منها بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم والذين ير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 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين جاهلون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 بأنفسهم خيرا وقالوا هذا هذائفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا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 يعلم والله يعلم والله الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم منكم والسعى أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين صنات الغافلات المؤمنات لعنة لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم سنتهم ويدهم ورجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون يوم يُؤفِّي ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها حدا فلا تدخلوا ما حته يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم, والله يعلم ما تبدون غيرا فَاسْتَغْفِرُوا لِأَنفُسِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ من منها واليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا وَلَا نزه نزههن إلا إلا للذين لم يظهروا الذين لم يظهروا على عورات النساء يكون وايمانكم يكون فقرا يبنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفذ الذين لا يجدون نکاحا حتى حتى يبنيهم الله من فضله والذين يتقون الكتاب من كثيما لكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتومم ما لله الذي أتاكم ولا تكره فتاتكم على البغاء. لَن نتحصن ولا تكنذوا فتياتكم على البغاء ان ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فين الله فان الله من بعد كراههن ونَقَدْ أَزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلٌ مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ للمتقين الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِكِ كَمِشْكَاتِهَا فِيهَا مِصْبَاحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كهكب دري من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس السنان يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو وَالْآصَالِ رجال رجال وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ تجارة ولا بيع اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ ثَالِثَةَ الْعُلَا رِجَالُ اللَّاتِ وَالْعُزَّى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 لهم كسراب بطيع يحسب الظمان ما حتى إذا جاء يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظرمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه منج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحبا ثم فبينا ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وقال <laughs>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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فر يرون وان يكن لهم ال هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين هم الفائزون وقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن مرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعتهم معروفة إن الله خبير بما تعمل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 تظالهم ولا يبدل من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول طير رسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما